بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قزم لذي حجر ألم وَظمود النَّذينَ جاب الصق قراب وَد الذين ضروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد in Wow. Wow. بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَكِيمَ وَالْهِمَ إِذَا ذُكِرَتْ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ قَبْلَكُم ۖ فَزَيَّنَّا لَهُمْ أَمَانِيَّ What is يا أية النفس المطمئنة ارجعين ربك راضية ما راضية فدح لي وَأَن هوَ لِلْجِنِّ